قصة عبد الله بن حذافة السهمي أبو حذافة رضي الله عنه صحابي جليل. أسره أهل قسارية فقال له ملكهم تنصر وأعطيك نصف ملكك فقال والله لو أعطيتني ملكك وملك الأرض ما تركت دين محمد طرف تعليم قال إذن تنصر وأزوجك ابنتي كان يضرب بها المثل في الجمال. قال ومن أخبرك أني بحاجة للزواج أحلى ومنع عنه الطعام والشراب حتى التوت عنه فقيل له سيموت فقال قدموا له الخمر والخنزير فقدموا له الخمر والخنزير فأبى أن يأكل فتركوه يوما وأبى أن يأكل قال اتوني به قال ما منعك أنت وقد أحلها لك دينك قال أما إني أعلم أن ديني قد أحلها لي عند الضرورة لدفع الموت ولكنني لم أحب أن أشمتك بديني وأبى أن يأكل. فقال له تنصر وإلا ألقيتك في بؤرة الزيت وأتي بنحاس فيه زيت مغلي وأتي بأسيرين ألقيا أحدهما فصار ذخان وألقى الآخر في الزيت. فصار لحمه يقوف فوق الزين يطفو فوق الزين فبكى عبدالله مخزاف فقيل له لقد رق قال اتوني قال ما يبكيك قال اما والله اني لا ابكي مخافة الموت ولكني ابكي لان لي نفسا واحدة تذهب الان وددت والله لو ان لي مئة نفس تموت نفسا بعد نفس في سبيل الله فقال ردوه الى السجن ردوه وادخلت عليهم رأى صار يجري وتجري خلفه. وتحاول ان تلمسه فكأنها عقرب او حية وهو يجري منها ويفر منها حتى ملت فخرجت وقالت لا ادري ادخلتموني على حجر ام على بشر فقال اتوني به وعلق على الصليب وقال للرماه ارموا حوله ولا تصيبوه فرموا حوله ثم قال انزلوه فلما نزل قال ها تتنصر او اقتلك قال والله انا لا ادري ما الذي يجعلك تتردد في قتلي وما الذي اخر قتلي حتى الساعة فقال الذي اخر قتلك ان تقبل رأسي قال قب الرأسي وأنا أطلق سراحك فضحك عبد الله بن حذافة وقال أما والله إني لا أرضى أن تقبل أنت رأسي فكيف أقبل أنا رأسي؟ قال له قب الرأسي وأطلق سراحك ومعك ثمانين أسيرة قال لا قال قب الرأسي وأطلق معك مئة وعشرين أسيرة قال لا 200 أسير قال قال والله 300 أسير ولا أسير فقبل رأسه قال أما الآن فمن أجل المسلمين فنعم فقبل رأسه فأطلق سراحه ومعه 300 أسير وأعطاه 30 عبدا و30 وصيفة هديه ومضى فلما رجع صار المسلمين صار المسلمون يتمازحون ويعيرونه ويقولون له قبلت رأس علد فكان يبكي وعمر يقول له لا تبكي والله حق على كل مسلم سمع هذا أن يقبل رأسك وأنا أفعل لقد أنقذت بها المسلمين وكأي من نبي قاتل معه ربي سبيل الله وما ضعف وما استكان والله يحب الصابرين. اللهم ارزخنا لقاءه في الجنة حتى نقبر رأسها